روحت هوا قلبي ناداك علي للموت وياك علي للموت وياك علي قلبي ناداك او مثل علي والعمر يا احلى نغمه عشك بسمك دليلي يديك. كدليلي يا احلى نغمه تعش يا أغلى من العمر حبك فريضه وامر حبك فريضه وامر يا أغلى من العمر كل واحد بيبتلي علي علي يا علي ماشي في ولي و لي علي علي يا علي ابوي سمك علي بن فضل علاك علي بن فضل علاك علي رب سمى بناداك علي للموت وياك علي للموت وياك علي بناداك علي والعمر يدا روحي هواك آيات فضل مكتشع كل فضل منك فرق كل فضل منك فرع ايات فضل مكتش يا نقطه البسمله والكتب المنزله والكتب المنزله يا نقطه البسمله مستمع عادلي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 سحر معنا يا عليك علي الموت وياك علي الموت وياك علي يغنينا لك روحي تروى علي والعمر يبدا العمر يبدا روحي هوا يا مصدر المعرفه ونفسنا بالمصطفى نفسنا بالمصطفى يا مصدر المعرفه ما شفت مثلك نفس تحمل سجاجي الشمس تحمل سجاجي الشمس ما شفت مثلك نفس بيك مثل سنين علي علي يا علي طرد ونورق جلي علي علي يا علي رفعت الواد علي مجنونه بسماك علي مجنونه بسماك علي رفعت كل سجاياك علي مجنونه بدماك علي مجنونه كل سجايا بينادك علي الموت وياك يت هوى علي والعمر يبدا والعمر يبدا وحجت هوى انوار للمهتدي نوران على المعتدي نوران على المعتدي انوار للمهتدي يالي فيوم في الوغ والحجه الدامغ والحجه الدابغ تبعث من منهلي على علي يا علي انتج روحي وهلي علي, علي يا علي ربك خاط علي عزمك بيمناك علي عزمك بيمناك علي حيات علي اليوم حيات عمري صوتنا امنا علي الموت وياك علي الموت وياك علي بالبيانات روحت هواك علي العمر يبدا العمر يبدا روحت هواك يا علي صوت العهد مكتوب من من المهد مكتوب من من المهد يا علي صوت العهد لنا حشر مأملي علي علي يا علي يوم الحشر ذاك علي يوم الحشر ذاك علي كلنا بحماك علي يوم الحشر ذاك علي يوم الحشر ذاك علي كلنا بحماك علي, علي الموت وياك علي للموت وياك علي قلبي ينادي بيت رواد علي والعمر يبدا بالعمر يبدا روحه هوا الاخراج والهندسه الصوتيه قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني هيثم سعود الكربلاي